وَجَاوَزْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى الْبَحْرِ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ على عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ وَجَاوَزْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى الْبَحْرِ فَأَتَوْا عَلَى قوم قَالُوا يَا مُوسَىٰ عَلِّمْنَا إِلَٰهَكُمْ كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالُوا يَا مُوسَىٰ عَلِّمْنَا إِلَٰهَكُمْ كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ 119. إن أولئك تذكرون ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون 110. قال أغير الله أبغيكم إله وهو فضلكم على العالمين قال أغير الله نَارٌ نَارٌ نِيل وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ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 ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه انْظُرْ إِلَى دَيْلَةَ وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ خَلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ خَلُفْنِي وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ وَلََّا جَ أَمُسَالِ بِ قَاتٍأَ وَكََّمَهُ رَبُّهُ قَالَ وََبِّأَدِن رب أَبُر إِلَك وَلَم جَ أَهُ سَالِه قاتِنا وَكََّمَهُ رَبّهُ قَالَ وََبِّأَد أَوُ إِلَ قَالَ تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما م تَجَلَّ رَبُُّولِجَبَلِ جَعَلَهُ دَككَ وَخَرَّ مُوسَ صَعِقَ فَلَََّا تَجَلَّ رَبّولجَدَِجَلََهُ دَككَم وَخَرَّموسَ صَائ فَلََّا أَفَ فَ قَالَسُ لََّ أكاق قدس ب خانك تتُ إليك وَأَن أَّل الوق